وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وَيَسْتَفْتُونَكَ عَنْ النِّحَاسِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ وَإِذَا أَتَيْنَ بِحَمْلِهِنَّ فَانْفِرُوا مَعَهُنَّ وَاتَّقُوا حتى يطهرو فاذا تطهرنا فاستوهن من حيث امركم الله فاذا تطهرنا فاستوهن من حيث الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين <تصفيق> was free